وهو الذي سخر البحر ل ت أ ك ل و ا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حليه تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه, الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله و ل غ ل ك م ت ش ك و ن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 الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أ ر س ل ن ا من قبلك إ ل ا رجالا نوحي إ ل ي ه م ف ا س أ ل و ا اهل الذكر إ ن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر و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 ويجعلون لله ما يكرهون وتصف السنتهم الكذب ان لهم الحسنى لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون تالله ََِّ لقد ََْ أ َ ر ْ س َ ل ن ا إ ِ ل َ ى أ ُ م َ م ٍ مِّمْ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 ا ا ل أ ن ع م ب ي و ت ت ا س ت خ ف و ن ه النابلسي يوم ض أ ل ع ل و م الاسلاميه م ا ا خلق ل ل س و ج ع ل لكم من النابلسي ج ب ا ل أ ك ن ا ا وجعل لكم س ر ي تقيكم الحر و ر ا ب ل تقيكم بأسكم ك ذ ل ك يتم ن ع م ت ه ع ل ي ك م ل ع ل ك م ت س ل م و ن فإن موسوعه ا ف إ النابلسي ع ي ل ا ا ل م للعلوم ر ن ن ع ة ا ل ل ه ه ثم ي ن ن ك ر و ا وأكثرهم ا ل ك ا ف م ي ه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 من أ ن ف س ه م وجئنا بك ش ه ي د ا ع ل ى ه ؤ ل ا ء و ن ز ل ن ا ع ل ي ك ا ل ك ت ا بيانا ب شيء لكل و ه د و ر ح م ة و ب ش ر ا ل ل م س ل م ي ن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 قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آ م ن و ا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم انهم يقولون ان ما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين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 م الله حلالا طيبا و ش ك ر و ا ن ع م ة ا ل ل ه إ ن كنتم إ ي ا ه ت ع ب د و ن إنما حرم ع ل ي ك م ا ل م ي ت ة و ا ل د م و ل ح م ا ل خ ن ز ي ر و م ا أ ه ل لغير ا ل ل ه به ا م ي ر ب غ ه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 ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهاله ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً